وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لَّئِنِ اتَّخَذْتُمْ أَجْيَادًا مِّن دُونِ اللَّهِ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ وَلَأَنتُمْ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ لَا يَحُزَّنَنَّكَ رَبُّكَ وَلَا يَحْزَنَنَّكَ وَلَتُبْلَغُنَّ أَعْلَى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 وَلََبِلُ أنَّكُ بِشَيْءٍ مِنَخَوْفِ وَالْجوُِ وَنَقُص مِن الأأَمْوَالِ وَأَفُسِِ وَثَّمرَات وَبَشر الصَّابِرينَ الذيينَ إذَا أأَصَابَتهُم مُصبَةُ قالَاوا إ للَِّ قالَوا إِ للَِّهِ وَإَِّ راجعون.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 فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ, أولئك يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ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 ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمَنُوا أشد حبا لله، وَلَوْ يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب،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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعَلَمُونَ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 فَمَن ال الط الرائِرَ باغي وَلاَا عَ فَلائِث عَلَ إن اللهَّه غَفُور الرَّحيِيم إ الذيينَ يَكتمون ماَا أَزَل اللههُ مِن الكتابِ وَيَشْتَرونَ بهه ثممَنًا قَلينا وَيَشْتَرونَ بهه ثمًَاقليلًا أُناائِكَ ماَا يأكُلونَ فيِي بطُونهِم إِلا الن وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أأَصْبَرَهُم على النَّ ذَانكَ ب بأن اللهَّه نَزَّلَ الكتابابِحقَقَّ وَإِ الذي نَختَْرَفُ فِي الكتابنَ فيِي شقااطِ بعيد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 فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسء جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 فلك حدُود الله فَلَا تقْبُهاَا كَذَانِكَ يبين الله آياتِهِ لِنا سِلَعَهُم ييتقون وَل تَأكُلوا أَمولَك بَْنَكُ بالِالبااطن وَتُدن بِهَا إلىى الحُكام.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 فلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسته البأساء والضراء وزلزلوا وَزُلزِنوا حتىَ يَقول الرَّسُون والَّذِنَ آمَنوا معَهُمَةَ نَصْرُ اللهَّ أَلَ إِ نَصْرَ اللهَّهِ قَرب يسْألونَكَ م لاَا ي قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ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 فَكَرُّنَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ الله عزيز حكيم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 للَِّذينَ يُؤْلونَ مِنِّسَائِهِمْ من تَرَبُّ سُر بَاتِ عشر فَإِن فَاءُ فَإِنَّ اللهَّه غَفور الرَّحْنِيم وَإِن عَزَ مُ الطَّلَاقَ فَإِن اللهََّ سَم عَِيم وَالْمُطََّقاتُ يتَرَدّصنَ بِآافُسِه لا سَتَقُرُ ولا يَحِلُ لَهُم أن يَكْتُموا ما خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 من تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الرالمون.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 وَاتَّقُ اللهه وَعلمموا أن اللهَّه بِكُلِّ شَيءٍليم وَإذا أطََّقُتُمُ إِس أَفَبَلَغْ نَجَلَهَُّ فَلَا تَعضُلُوه الن أييًا كِحْنَأَزُوَاجَعُون فَلَا تَعْضُلُهُ نأَيًا كِحنَ أَزواجَهَُّ إذَا تَوَوبَ بَينَهُم بِالْمَعرُوف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 والَّذ نَتَوَفَّوونَ مِنْكُمْ وَيَذَرونَ أَزواجََةَ رَّصمَ بِأَْفُسِهِ أَرربَعةَ أَشُر وَشْر فَإذاَا بَلَغْنَّ أَجَلَهُ فَل جُناحَ عَلَيكُم فيِي مَا فَعَلنَّ فِي أَْفُسِهِ بِالمَعرُوف واللَّهُ بِمَا تَععمللونَ خَبير.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 وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصِفُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَعْفُوا أَوْ تَسْتَغْفِرُوا لَهُنَّ وَإِن كُنَّ عُرْضَةً لَّكُمْ وَلَا تَعْفُوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقوموا لله قانتين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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من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 وقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ على تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم